ألم نشرح لك فدراك ووضعنا عليك وزرة الذي أقابضه رة ورفعنا لك بكرة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فهو فض وإلى ربك فرغة